من لا إله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشم وذوو خاشعة عاملة ناصبة تصف ليس لهم صعام إلا من ضريح لا يسمنون وجود يوم إذن عِمَّك، وجود يوم إذن عالي لا تسمع فيها لغير إله فيها سرور مرفوع. وَنَمَارِقُ مَا سُطُعَتْ أَرْضِي أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تطحت تذكر إنما Oläin vi muo ypil كيف رفعوا وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ تذكر إنما. لست عليهم بمصيط إلا من تولى وكفر فيعذب الله إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب